أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ وَمَتِّعُوا مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُتَقِّوَّ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما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 ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسها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 أم يقولون افتراه قل بعشر سغر مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأغسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي, بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء لا لا اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من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 ونابى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعبك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح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 وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أممنا وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك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 واشهدوا الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني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 وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعمة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود صَالِحًا صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 لا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا, وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريد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 ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب انْقُرُوهَا فَقالَتْ مَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامَ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وَأَخَذَ الذين ظلموا الصيحة فَأَصْبَحُوا في ديارهم جاثمين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 فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفه قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ونوراء إسحاق يعقوب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 ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم بِهِمْ بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب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 أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك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 ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آبائنا أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء.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 ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد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 ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا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 ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا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 ذلك من أنباء القرى قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 فَلَا تكُفِي مِرِّيَةٍ مِنْ مَا يَعْبُدُ هَؤُلَاءَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ أَبَا مِنْ قَبْلٍ وَإِنَّ لَمْ وَفَّوْهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُصٍ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 ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ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 ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك